بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش إلههم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم Waarom ga je zo'n